اول نشيتوان رودو بسم الله الرحمن الرحيم وكن كن ان كنوم Oi oh, no لا أكذب فرنا عنكم شيئاكم ولا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا I'll One year no One and a Estійun h of a I'm Kyllä, yes. yes. yes. رب العالمين هو are you Nam mau quỷ mau